باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا شنود الثالث وتحت رعاية وإشراف حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبى سربامون أسقف عدبره وأم درمان وشمال السودان وبمراجعة جناب الأب الورع القمص أنطونيوس فاكيوس وكيل المطرانية وكاهن كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بأم درمان نقدم قصص معجزات مثلث الرحمات المتنيح حبرة صاحب النيافة الأنبس طفانوس مطران كرسي النوبة وعبره وأم درمان من أعداد درامي وإخراج سمير فهم القديسون جعلهم الله ودعاهم وعينهم ليكونوا علامة على صدق أقواله وأيدهم بالحكمة وعمل الآيات لكي يتمجد اسمه القدوس وما زال وعده وسيظل كذلك إلى أبد الظهور لرجاله القدسين فكما قال رب المجد في إنجيل معلمنا متى اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتا أخرجوا شياطين مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا وقديسنا صاحب النيافة الحبر الجليل المتنيح الأنباستفانوس مثله مثل جميع القديسين الذين سلكوا بأمانة في طريق الملكوت محبة في ربهم يسوع المسيح وهذا القديس المتنيح حضرة صاحب النيافة الخبر الجليل الأنباستفانوس كان مثالا لهؤلاء القديسين كان يتمتع بروح الاتضاع والمحبة والصبر والوداع التضحية والبذل وروح العطاء الذي في الخفاء ولذلك كرمه رب المجد بأن صنع على يديه وبصلواته الكثير والكثير من المعجزات وفي هذا الشريط الأول لمعجزات هذا القديس المتنيح سنقدم لحضراتكم بعضا من هذه المعجزات ورب المجد يعطينا بركته آمين ونسمع يا أودس أبو نبولا دي المرة التانية اللي باخد فيها بركة القديس ماري المزاحم هنا في مدينة بساط وقبل كده زرت سمنود وزرت القديس أبا نهب بركته وحطيت راسي على الصندوق اللي فيه رفات القديس ماري جيرجس المزاحم وصلت له عشان تتحل المشاكل الاقتصادية اللي بتصادفني في عملي وصدقني يا أبو نبولا لقيت الصندوق اللي فيه رفاهه القديس مارجرجس المزاحم بيتهز تحت راسي شمال ويمين فحسيت ان اللي فاضل من المشاكل اللي بتواجهني في عملي هتتحل بإذن ربنا عموما يا استاذ ثروت زي حضرتك ما طلبت هنعمل قداس خصوصي باسم حضرتك يوم التلات اللي جاي وربنا يدبر كل الخير يعني ترجع السودان وانت مطمن ونشوفك في شهر يونيو اللي جاي هنا في مصر بإذن الله أنت مسافرين القاهرة بإذن الله. بإذن الله يا جناب. بس أنتوا كنتوا هناك في شهر أبريل. يعني من شهرين بس. أنا لظروف عملي مسافر القاهرة وليها شقة هناك. بعدين إحنا ريحين أنا ولادي نقضي أكزت الصيف هناك. طيب. أنا أخدم لك البصبورو وتسافر بالسلام. الاسم صروت ناظيم إبراهيم. داون الشركة مدينة المحن. أيوة أيوة تمام يا جناب. أنت ممنوع من السفر. وهنرحلك فورا لجهاز الأمن استصر وط إيه اللي جابت جهاز الأمن معانا هنا إنت كمان هنا أخذ نفس الأول طالع السلعلم خمس أدوار وبعدين جابوني على السطوح ما علش تعالي أقعد على الأرض جنبي لكن إنت عملت إيه ضد الأمن زداني ولا أعرف حاجة خليت ولادي روحه البيت وجات عربية فيها اتنين مسؤولين من جهاز الامن وجابوني على هنا ربنا يعديها على خير ده محجوز هنا بقالي شهر وفي غيري بقاله شهرين وثلاثة حاول شوف لك طريقة تخرج بيها اللي لأن بكرة في احتفالات هيحضرها وفود أجنبية ورجال جهاز الامن هيكونوا كلهم مشغولين مش عارف ربنا يدبر ده أنا لازم أبيت مع أولاد الليلة زمانهم قلقانين قوي طب خد البطنية دي أفرجع. عشان لو معرفتش تخرج قبل الليل تنام عليها ايه ده؟ ايه الكتاب الصغر طلعته من جيبك ده؟ دي الأجبية هصلي وبعدين أقرى تمجيد للقديس ماري المزاحم والقديس أبا نوب. يا ماري يا مزاحم انت مش مشغول زي ماري جيرجس الروماني عشان كده اتدخل وحيج يا سيدة الأن باستفانوس صروت أخوي لسه مرجعش بيته حاجزو في جهاز الأمن ومنعه من السفر والساعة بقت عشر بالليل ونيفتك ربنا يخليك لما عرفت أني بصلي تحت في الكنيسة عشانه طلبت تقابلني يا أمر يا بنتي اطمني أخوك حيرجع بيته من عشية الليلة وحيبيت مع أولاده إن شاء الله أسته استصروت أسحى أسحى مين خير واحنا لسه هنا شايف الاتنين اللي وقفين على السطوح دول واحد منهم شاب بي لابس جلدية بيضة وعنها والتاني لابس أنجيس مخط وكل اللي متحفظ عليهم هنا اتلف حواليهم وكل واحد بيعرض شكوته أيها شايف طب يلا قوم قوم بحكلهم شكوتك يمكن يساعدوك دول دولبان عليهم مهمين شاب وطفل ودول يعني لي ايه مين عارف عشان ما مددش هنا عالسطوح فوق البطنية دي يا ريت يا ريت شكرك يا أخويا أنا هروح أقرب منهم يا جناب يا جناب يا جناب لو سمحت أنا عاوز أحكي لك مشكلتي انت مين أنا سروة نزيم إبراهيم انت اللي ساكن في المسلمة ها ايوه ايوه فعلا انت اللي كنت مسافر القاهرة النهارده الصبح ومنعوك من السفر ايوه هجنابه لكن الطفل الصغير اللي مع حضرتك بيبص وبيبتسم لي ما تخافش احنا جايين هنا مخصوص عشانك تعال تعال انزل معانا دلوقتي وانا انا عايز اروى وانا كمان لا لا, لا. الاستاذ اروى بس تعال يا أخي سروة نظيم إبراهيم أيها يا جناب أنا من جهاز الأمر أنا الرائد دا... إيه ده الشاب والصبي اللي كانوا هنا فين أ... راحوا فين مش عارف دول, دول كانوا بيكلموني علشانك شانك سابوني ومشوا عموما أنا عندي تعليمات إنك تروح من عشية وتبيت مع ولادك أخوك حيرجع بيته من عشية الليلة وحيبيت مع ولاده إن شاء الله أنت لما طلوب عندي ولا ممنوع من السفر ما أقول ولا مطلوب التحفظ عليك وممكن تسافر القاهرة أو أي مكان في العالم في أي وقت شكرك يا رب قل لي في عربية بيضة وقفة برة وفيها ولدين يا طرد يا عربيتك دام عربية بيضة وفيها ولدين تبقى دي عربيتي ودول ولادي طيب يا عسكري اطلع قول للولاد اللي في العربية البيضة ما تمشوش ده أبوكم خارج دلوقت علشان ياخدوه ويروحه لأن ولادك لو مشوا بالعربية أنت مش هتقدر تروح لأن ما فيش مواصلات علشان في حظر تجول الساعة 11 واحنا عايزينك ترجع من عشية وتبيت في بيتك تعال معي المكتب هخلص لك الإجراءات وأنا بنفسي هوصلك لعربيتك ترجع بيتك متشكر وانت تقدر تسافر في اي وقت لاني ما اي حظر ولا اي حاجة وتشكر يا جنه ابو الحمد لله انا روحت البيت ونمت مع اولاد يا سيدنا برح بالليل. والنهاردة الصبح جاني ابونا القمص انتونيوس فاكيوس شققني يا فتك قال لي سيدنا الانبا ستافانوس عاوزك تجيله النهاردة فجيت يفتك أما حكاية اللي حصل مبارح فدي قصة طويلة قوي قصة ألأ وعذاب وقلم لكن نشكر الله قول لي يا ابن مين في القديسين اللي راحوا جهاز الأمن وطلعوك مبارح القدسين ونيفتك عرفت ازاي فعلا سيدنا اللي حصل معاي مبارح ده شيء غريب ومش عادي لاتنين اللي جوني وطلعوني من جهاز الأمن مبارح واحد شاب ومعاه صبي صغير دول مش ناس عاديين دول لازم فعلا يكونوا قديسين عشان هم سيدنا انت بعتت مين من القديسين عشان يطلعني يا سيدنا يا ابني انا بصلي ربنا وربنا هو اللي بيختار القديسين اللي يروح يخلصوا الحمد لله على سلامتك يا صرط انه ربنا خلصك من التجربة دي ورجعت لولادك وبيتك إبراهيم في القاهرة هو لسه جاش من الخرطوم طب لما يجي بالسلامة من فضلك بلغوا أن أبونا حط اسمه على المسبح وهو بيصلي الأداس النهاردة في دير القديسة دميانة وقول له أبونا بولا بيبلغك أن مرجرجس المزاحم والقديس أبا هيقفوا معاك وما تخافش صدقني يا سيدنا الأنبا ستفانوس أنا في حيرة أبونا بولا يعمل قداس بإسمه المرة التانية في نفس اليوم اللي أبدوا علي فيه من غير ما يعرف اللي حصل وإزاي الشاب اللي لابس جلبية وعمه وشكله قروي ومعاه الصبي اللي لابس قميص مخطط يدخلوا جهاز الأمن ويخرجوني بالليل وهم لا ردبة ولا مسؤولين صدقني يا سيدنا أنا كل إيمان أن الاثنين دول لازم يكونوا قدسين ودي معجزة أكيد فعلا يا صروة يا ابني هما القديسين مار المزاحم والقديس أبنوب هما اللي خربوك ببركة صلواتك يا سيدنا ما هو صلواتك وتشفعك بالقديسين كان زماني لسه محجوز في جهاز الأمر أشكرك يا سيدنا وربنا يشفي نفتك وترجع من المستشفى هنا في لندن لشعبك في السودان بكامل الصحة الشكر والبركة والتقديس لرب المجد إلهنا الصالح يسوع المسيح أمين أمين حللني يا سيدنا أنا هروح للدكتور هنا في لندن عشان يكشف على الألم اللي في رأبتي سلام يا سيدنا سلام يا أبني <تأخرت> لي يا صراط يا ابني أنا انشغلت عليك بقالي أكتر من ساعة منتظرك يا ترى الدكتور قال لك إيه يا ابني الدكتور هنا في لندن بعد ما كشف عليا قال لي عندك غضروف في الرقبة ربنا يشفيك يا يا ابني ويطمن عليك احنا عاوزين نطمن على نيفتك يا سيدنا المرض اشتد عليك بقى سنين واحنا جينا لندن عشان تعمل عملية وربنا يشفيك لشعبك ومحبيك اللي خيرك ومحبتك ومعجزاتك العظيمة شمل الجميعهم بطل يا سروة يا ابني الكلام ده وخلينا في الغضروف بتاعك تعال يا ابني اصلي لك وحسب ايمانك يكلك ربّي وإلهي يسوع المسيح اقبل إليك صلاتي من أجل ابنك الحل أمامك صوت ونعم عليه بالشفاء من أوجاعه وألامه لأن الروح القدس نطق على لسان معلمنا يعوف رسلته صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها آمين إن شاء الله يا سروات ربنا حيش فيك قوم يا ابني آه. سيدنا أقبل أياديك معقولها صدقني بمجرد ما رفعت الصليفة على رقبتي بعد نهاية صلاتك ألم الغضروف راحت صدقني ما فيش أي ألم يا سيدنا لا طب ولا علاجهم ولا ولا العشرين جلست علاج طبيعي ضيعوا لحظة واحلم الألم من ألم رقبتي لكن صليبك وبركة صلاتك ضيعت كل الألم أشكرك يا رب يا اسمك القدوس أشكرك يا سيدنا أشكرك يا سيدنا شكروا والمجد لاسم الإله القدوس آمين يا تلميذ يا ابني العقبات كتيرة والمشاكل ملهاش حدود والمضايقات اللي بيضع عدو الخير في طريق الكنيسة زادت عن الحد لكن نقول ايه يا ابني معلمنا داود النبي بيقول في مزمور 146 توبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه وإيه اللي مدين يفتك يا سيدنا ما انت عارف يا تلميذ يا ابني كنيسة الشهيد مريمينة العجيبة بأم درمان قصدك يا سيد أمبا سطفانوس الأوراق والتصريح الخاصة بقطعة الأرض لقدام كنيسة مريمينة بأم درمان اللي عايزين نعملها موقف للسيرات وعايزين ناخد الترخيص والموافقة أيها المعنيين بالموضوع ده أخدوا قرارات نهائية ومش ممكن حرجعوا فيها أبدا يا ابني أنا حاولت أكتر من مرة أتصل بالمسؤولين هنا في الخرطوم لكن المسؤولين مصرين على رأيهم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله يا ابني وما في شيء مستحيل لازم يا تلميس تروح لهم وما رمينا معك بإذن الله آخر أمل لنا يا سيدنا هو الاجتماع الموسع اللي هينعقد بعد خمسة واربعين يوم وان شاء الله هيعيدوا منقشة الموضوع تاني وغيروا قراراتهم وناخد الترخيص والتصديق بقى ربنا يدبر الخير يا ابني لم زعلني يا سيدنا إن المسؤول عن تخلص الأوراق متشدد جدا أفل قدامي كل الأبواب وهددني وتوعدني قل و... يا ابني يتوعد هو يتوعد وإحنا نصر في سفر مراثي إرمية الإصحاح الثالث بيقول الكتاب المقدس طيب هو الرب للذين يترجونه وللنفس التي تطلبه لكن أنت ما قلت ليش يا أخبار سفريتك إيه يافتك تقصد سفرات اليابان أيوة يا أبني مش إنت مسافر عشان الامتحان الخاص بشغلك أيوة يا سيدنا أنا همتهن في جامعة ماشو سيتا إلكترق كامباني باليابان والحقيقة يا سيدنا أنا مش مستعد للمتحان انت مسافر لوحدك يا أبني ولا معاك لإولاد هنسافر كلنا يا سيدنا أنا وزوجتي والأولاد هسيب زوجتي والأولاد في لندن وبعدها هسافر لوحدي اليابان أخلص الامتحان وبعد كد بس أنا الآن من الامتحان يا سيدنا قوم يا ابني هاتي الأولاد وتعالوا خذوا البركة وما تقلقش يا تلميز إن شاء الله هتنجح وتجيب الحلاوة إزاي بس يا سيدنا هنجح واجيب الحلاوة وأنا مش مذاكر كويس يا ابني هتنجح وتجيب الحلاوة كمان قول إن شاء الله الحمد لله أدين وصلنا لندن يا زوجي العزيز هتسافر بكرة اليابان. وتسيبنينا والأولاد هنا في تندل أيها يا زوجتي بس أنا الآن على موضوع كنيسة ماريمينة أكتر من قلقي على عدم استعدادي للامتحان في اليابان ربنا دبر كل الخير بشتاعة ماريمينة العجيبة وصروات سيدنا الآن بسطفانوس يا سلام أشكرك يا إلهي بعد 28 يوم المذاكرة والتركيز أنجح في الامتحان مع أني كنت على أفضل الأحوال هيكون ترتيبي الـ 84 من الـ 85 ممتحن من كافة دول العالم وزيك نجحت وفي حفلة التخرج بعد نهاية الامتحان كنت خايف من النتيجة وكانت المفاجأة الميز إنك مش بس نجحت لكن كانت ترتيبك الثاني. واستلمت شهدت الدبلوم اللي بتفيد إنك المهندس الثاني في العالم كله أنا بشكر ربنا ده بفضل صلوات سيدنا الأنبا استفانوس ربنا يحفظ حياته لازم توفي بوعدك معايا تلميز خصوصا إنك أخدت جايزة مالية 30 ألف دولار تلاقيك فرحان إننا هنوصل مطار الكاهرة ونسافر على طول على الخرطوم عشان تقابل سيدنا صدقين يا زوجتي أنا نفس الطيارة توصل بسرعة علشان أتابع موضوع كنيسة مريمينة العجيبي بأم درمان الاجتماع الموسع معاد أقرب ربنا يدبر كل الخير عموما فاضل حوالي ساعة ونص ونوصل مطار الكاهرة بإذن المسيح ليه إرادة ربنا نوصل مطار القاهرة بالسلامة وبعدها تواصل الطيارة رحلتها وتكمل الخرطوم وبعد عشر دقايق من طيرانها ترجع تاني لمطار القاهرة ويبلغونا أن مطار الخرطوم مغلق بسبب إضراب عمال حيقة الطيران المدني هنا ومسؤول مطار القاهرة أخذ عنواننا هنا في القاهرة ورقم تليفوننا علشان يتصل بينا لما حركة الطيران ترجع تاني يعني يا ربي هي ناقصة عطلة؟ معاك حق أنا مستحجل وصولنا الخرطوم علشان نعمل اتصالاتنا قبل الاجتماع. وكمان عشان المدارس اللي فيها الأولاد بدأت العام الدراسي جديد أنا كان نفسي نسافر الخرطوم النهاردة عشان نفاجئ سيدنا برجوعنا دنيافته لو كان يعرف ما عاد وصلنا كان بعد حد ليستنيني قدين وصلنا لبيتنا هنا في الكهيرة أي حت على يمينك هنا يا أستي شكرا يا أستي اتفضل يا باش مهندس الميز. يا باش مهندس نعم أنا عبيد جورج مخيلة شماس بكنيسة العر مريم بالخرطوم وبقالي ثلاث ساعات منتظر وصولك بالسلامة عشان تجي معايا سيدنا الأنبا ستفانوس منتظرك في البطرقية الأديمة بالإسباكية قد سرعة عجيبة وإزاي سيدنا عارف أني هنزل للقاهرة ده أنا نفسي ما كنتش أعرف أني هسيب المطار وانزل في القاهرة واجي شقتي هنا في القاهرة ده أنا كنت مسافر للخرطوم ووقت ما حضرتك جيت تنتظرني من تلات ساعات زي ما بتقول أنا كنت في الطيارة في طريق لل وبعد ما قامت الطيارة من الكاهرة لمواصلة الرحلة للخرطوم بعشر دقائق عرفنا من الكابتن ان مطار الخرطوم مغلق وهنرجع مطار الكاهرة فازاي سيدنا عارف اني مش هكمل الرحلة للخرطوم وانزل في مطار الكاهرة عجيبة جدا سيدنا الأنبس طفنوس أمرني أن تزرك على باب العمورة بعد ما اداني العنوان طلب مني أجيبك معي قابلني أفضل طيب إسبقنا حضرتك وإحنا هنحصلك بعد ما نطلع نغير هدومنا أرجوك يا بش مهندس تلميز. ضروري تيجي معايا دلوقتي حالا سيدنا عايزك ضروري وبسرعة حاضر اطلعي انتي والأولاد يا زوجتي العزيزة وأنا هروح لسيدنا في البطريركية القديمة اتفضل يا سيد عبيد ادخل يا تلميذ غريبة إزاي سيدنا عارف؟ هو مفيش فيش حد جاي لسيدنا غير تلميذ ما تدخل يا تلميذ سلام يا سيدنا أقبل يديك خلي يفتك مرتاح في السرير إزاي يا ابني؟ تعال يا ابني في حضني وحشتني الحمد لله على سلامتك يا تلميذ فين الحلاوة؟ حلاوة إيه يا سيدنا؟ حلاوة نجاحك يا ابني مجدل اسم الله وإزاي نيافتك عرفت؟ عموما يا سيدنا الحلاوة زمانها دلوقتي في السودان عشان هي مشحونة جوه الشنط لاني ما كنتش متوقع ننزل القاهرة وقابل نيافتك مع أني كنت متوقع إن نيافتك تكون دلوقتي في أم درمان مش في القاهرة على كل حال أنا عاوز حلاوتي وحلاوة مريمينا. طيب حلاوتك يا سيدنا معروفة لكن حلاوة مريمينا دي بقى تبقى إيه؟ حلاوة مريمينا تلميز يا ابني من الحلاوة اللي ادهالك هناك المجدل اسم الله قصد يفتك المكافأة اللي أخدتها عشان نجاحي في اليابان؟ طبعا بإذن المسيح أول مرجع الخرطوم هقدم أي حاجة يطلبها مني ماريمينة طب يا ابني نرجع للموضوع الأساسي انت فاكر طبعا اجتماعك بخصوص موضوع كنيسة ماريمينة بأم دورمان أنا عمري منسيته أبدا لكن مطار الخرطوم اتقفل بسبب إضراب العمال هناك المطار حيفتح ويشتغل وحتسافر بإذن الله أيوة يا سيدنا بس الإضراب ممكن يطول ويجي معادل الاجتماع الموسع وما نحضرهوش بقولك المطار حينفتح وحتسافر أنت فين من الصبح يا تلميذ أنت مش عارف أن مطار الخرطوم انفتح؟ أيوة عرفت يا سيدنا اتصل بي مندوب من المطار وهسافر بكرة الصبح طيب متذكر معاد الاجتماع ولا لأ؟ طبعا فاكر لدرجة أني كنت عاوز أسافر الوحد اللي لدي الخرطوم وبعدين الأولاد يحصلوني بكرة لأن معاد الاجتماع قرب خالص المعاد لسه شوية عليه يا ابني وممكن تسافر بكرة مع الولاد أحسن وأنا ححصلكم بإذن المسيح بعد أسبوعين أنا شايف فتك متحمس جدا اني أحضر الاجتماع مع أن يا سيدنا متوقع ان النتيجة مش هتكون في صالحنا يا ابني انا مش قلتلك احنا حنصلي وهطول الوقت احنا بنصلي انت تمشي يا ابني ومارمينا حيكون معاك اسمع يا تلميز انا عندي حاجة كبيرة عاوزة دهالك تاخدها معاك السودان حتديلك كرتونتين فيهم خشب ايوا يا سيدنا بس انا مش هقدر اشيل الخشب ده معايا لا حتشيل الخشب لان ده يا ابني خشب الحجاب. بتاع مارمينة عشان تاخد بركة مارمينة انا هبعتولك يا ابني مع واحد على المطار بس يا سيدنا لو ما قدرتش ااخد الخشب معايا في الطيارة هبعته مع نفس الشخص تاني اللي يفتك والطيارة هتسافر امتى يا ابني بكرة الساعة سبعة مساء انا بازن المسيح هبعتلك الخشب الساعة اربعة مع واحد وحينتظرك لغاية الساعة تمانية يعني لغاية ما تقوم الطيارة وربنا يا ابني يوصرك بالسلامة ومريمينة قدامك بس ما تنساش ما تنساش معاد الاجتماع مع السلامه يا ابني شفت يا زوجتي تدابير مريمينة لما تقدمت الميزان في المطار كنت مرعوب من الميزان لان معايا خشب الحجاب بتاع هيك المريمينة يقوم يطلع المسؤول عن الميزان هو الأخ يوسف صديق الحميم وبدل ما يتخانق معايا على زيادة الميزان ياخدني بالأحضان وبالقبلات يا سلام يا مريمينة سلام الرب علي وشفت الأخ اللي كان واقف قبلي واللي كان بيتخانق مع الأخ يوسف عشان يطلب بدفع قيمة الميزان الزايد هو نفسه الشخص المسؤول عن موضوع كنيسة مريمينة واللي كان معقد الموضوع وقدرت أقنع الأخ يوسف أنه يخفض من قيمة الوزن الزيادة وانتهى الموضوع بسلام. والمسؤول ده افتكرك وعارف منك موضوع الكنيسة وفهم كل ملابساته ووعدك ان الموضوع هيتحل وحتنتهي المشكلة وطلب مني ان اقدم طلب تاني وارفق معاه كل المستندات عشان يعرضه على اللجنة المختصة وياخد الموافقة يا سلام يا سيدنا خير لما عارف ان كنت نوي أسبقكم وسافر لوحدي في طيارة مبارح طلب مني وابقل حاح اني أسافر معاكم النهاردة عشان أقابل المسؤول ده ويحصل اللي حصل عشان تتحل المشكلة ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا وبعدين يا تلميز يا ابني اتفضل كمل وانتظرت يفتك هنا في أم درمان اسبوعين لحد ما رجعت ان يفتك بالسلامة من القهار وبعدتلك واحد انك تجيني على طول بعد ما ترجع أولادك للبيت بعد خروجهم من مدرسة من النيس حصل ايه بعد كده؟ بعد اللي حصل بيني وبين الشخص المسؤول عن موضوع كنيسة مريمينا في مطار الكاهرة رجعنا لخرطون وعملت زي ما طلب مني قدمت طلب مرفق به كل المستندات وفي يوم الاجتماع انتظرت كتير على احر من الجمر لحد ما انفضل الاجتماع وعرفت ان الامر انحسم لصالح الكنيسة بعد ما قدمنا كل المستندات المؤيد لطلبنا وخرقت من مقر اللجنة يا سيدنا وانا طاير من الفرح وفضلت مستني رجوع نيفتك بالسلامة طوال الاسبوعين اللي فاتوا علشان ابشرك بالخبر السعيد ده هو اللي حل العقد يا ابني مش قلت لك يا تلميز ان مارمينا حيكون قدامك يا باشمهندس محمد انت اصلا لابس قميص وبنطلون وواقف على السقالة قداميه ناره الكنيسه يا اسطى الريح شديده والهوا بينفخ لامس وبدايه حركتك على السقالة خلي بالك لحسن تقع ده انت بينك وبين الارض 25 متر احسن لك انزل انزل يا اسطى عبد المتعال لحد ما تهدى الريح وتطلع تاني تكمل شغلك انزل يا اسطى عبد المتعال وخلي بالك حاضر يا باشمهندس محمد النازل على المنارة ها يا ساتر حاسب حاسب الحق الحق يا ناس الاستاذ عبد الله تعر رجله اتزحلقت ولساله وقعوا الحقوا يا ناس يا منور يا منور يا ام النور يا ام النور الحقي تعالى معايا يا ابونا جرجس المحرقي الراجل وقع من على السقاله يا منور يا عطله مريم يا مريمينا حوش الخطر حوش يا عطره بتضحك ليه عبد ستين سلام يا رجالة. أهلا, أهلا سيدنا. يا سيدنا أهلا يا حضرة المطران الحمد لله على سلامتك يا صلى عبد المتعال ستنا مريم شارتني على إيديها وحدفتني في برميل الجير ونزلت مقرفص وما حصل ليش أي حاجة الحمد لله يا جنب المطران غير إنك مليت جير <تصفيق> رشوه بخارطوم الميا يا رجالة وربنا يشفيك يا صلى عبد المتعال أنا ما جرليش حاجة <تصفيق> ايه ده ايه ده ده البرس اللي في جسمي راح جلدي رجع كويس بره ده البرس راح مني ما انه كل الدكاتر في مصر والسودان ما عرفوش عالب البرس اللي مالي جسمي وريني جلدك كده يا سيد عبد المتعال ده ده صحيح البرس راح منه اشكر ربنا عبد المتعال واشكر الراجل البركة ده اللي ببركته ربنا شفاك أشكر جنابك يا سيدنا أشكر جنابك الشكر والمجد الرب المجد يا صاح المتعال والستنا الطهرة والدة الإله القديسة الطهرة العدرة مريم يا سيد كمال اللي قاله لك الدكتور مرغني السنهوري كلام صحيح الحصوة اللي أنا شايفها دلوقتي في الأشعة بتاعتك حصوة كبيرة وصعب جدا بل مستحيل انها تنزل بالعلاج لازم عملاج راحية وما حل تاني عشان تنتهي الالام الشديدة اللي مش نافع معها المسكنات ولا العلاج يا دكتور يهي ده أنا لحضرتك علشان تضع حد من المتكاكين اللي بتقطع جنبي ده بتخليني بعض البلاط ده أنا جاي يا أسد الدكتور يهي عبد الرحيم أشهر دكتور مسالك في بلدنا أنا هكتبلك لك روشتة للعلاج المؤقت لكن لازم في وقت تعمل العملية اسم حضرتك بالكامل كمال حسين بها ساكن في حي الثورة بأم درمان يا أخي ذاكي العملية لابد منها والوصف البلد اللي أنا وصفتها ما جابتش نتيجة ده أنا بستعمالها كل ما أجيني واجع في الكلى وبتسفيني ايه بس أنا جربتها أكتر من مرة ربنا دبر معك كل الخير يا أخ كمال قولي يا أخ ذكي أنتو من أيام دي عندكم صيام أيها أخ كمال الصوم الكبير والأسبوع اللي جاي ده أسبوع علام السيد المسيح ويوم الجمعة اللي جاية دي هي الجمعة العظيمة يعني ايه الجمعة العظيمة ده اليوم اللي اتصالح فيه سيد المسيح بإدين اليهود آه ده يقبى يوم مبارك بالنسبة لكم وعلى شان كده أنا حندر أصوم يوم الجمعة العظيمة وسيدنا عيسى ينام عليها بالشفا الحلم والعلم لا لا لا لا حلمنا أنا بحلم مين أنت مين أنا الأنبا ستفانوس يا أخي كمال عارفني أيوة أيوة أنا عرف حضرتك أنت كبير من في السودان ما تخافش يا سيد كمال ربنا معاك ربنا حيش فيك وهتبقى كويس ربنا حيش فيك صدقني وهتبقى كويس يا أخي استنى. سلام يا أخاك استنى استنى استنى ما تبشيش ده أنا لك ورتعت الوشك الجميل المشوش ومتسابتك الحنونة الله انت انتسابتك دي خففي ده وشك ده شويه يا اهل استنى استنى و ما قدرت قلت في بالي لازم اروح لصاحبي زكي اسكندر واحكي الحلم واديني جيت لك يا اخي زكي وحكيت لك حلمي يبقى لازم تروح ام درمان وتقابل سيدنا انبا استفانوس لازم يا أخ كمال أنا أشكر محبتك وكلنا إخوة صدقني مفيش فرق بين المسيحي والمسلم إحنا بتربطنا المحبة والمودة طول العمر أنا حكيت لحضرتك كل ظروف مرضي وألاميك والعلاج اللي خدته ما جابش نتيجة تعالى على قرب مني يا أخي كمال أنا ححط إيدي على مكان الألم وصلي لك وربنا يكتب شفاك في الحلم ألا أنت جت لتالي يا بس تفراص ده أنا كنت مع حضرتك من أسبوع وصلتني كتير جيت تاني جيت تالي تبركني في المنام إيه ده إيه ده حضرتك جايري بلمس الدكتور في إيه صليب إيه ده انت بتحطي ايدك اللي جايلة الصريبة على جنبك انت بتحطها ما كان القلم بالزبط وبتحرج ايه ايه ايه ده ايه ده اللهم اجعله خير ايه الحلم اللي انا كنت بحلم بيدا اللهم اجعله خير خير يا رب خير ايه ده انا هايدة خش أجلس وشلامي ما هذا إن عندي رغبة جديدة حصلة جديدة لازم أفقعها عايز أوم يلا ودخلت الحمام يا دكتور يحيي كنت معادي معاناة شديدة كنت حاسس إني في حاجة بتسند مجرى البول وبتمنع لزومه أعدت عالي وأنا بحاول أحاول لبدة أربع ساعات كاملة وأنا بعالي ألام شديدة وفي الآخر نزلت حصوة كبيرة قد النبأ نزلت مع البولي ومعه كمية دم كبيرة طيب خد التحويل ده وعمل لي صورة أشاعة عند الدكتور حسن شريف عشان نتأكد من نزول الحصوة لكن اللي أنا شايفه مبدئيا إن الحصوة ممكن تكون نزلت فعلا وعملت الأشاعة تلع ما فيهاش حاجة وما رحتش للدكتور تاني يا جنب الأب أستفانموس لإني تأكدت إن الحصوة نزلت وإني شوفيت ببركة صلواتك وبإذن الله بإذن الله حوفي ابنتي واسم كل يوم جمع عظيمة لآخر يوم في عمري ربنا يحفظ حياتك يا أخي كمال ربنا يخليك يا راجل يا ربنا يخليك لكل ولاد السودان مسلمين ومشحين اسمها يا عشان هي كلمة ومش هتنيها البيت ده ملكوش فيه حاجة وحجة البيت مش هتخديها ازاي بقى؟ البيت ده ورثناه صنعنا المرحوم والدنا ومش معنى ان الكاب حبر على اسم والدي بالحجة ضهيضاية حقنا في الميراث واهل البلد كلهم عارفين الحقيقة دي وكلهم واقفين في الصافي وبيقيدوني وطلبوا مني اشكيك لنيافة الان ببيمن اسكف نقادة وقوس تشكيني يا هنيه؟ أنا مستعيبة أشكيك لأن أنا قريب لكن اللي بتعمله ده عشان تحول ملكية البيت ليك بالتزوير في المستندات دي مايرضيش ربنا <تكريف> روح اشكيني ووسع ما في إيدك اعمليه وققوا قابلوني لو عرفتوا تاخدوا حاجة قلت <تكريف> شكيني هال يا ابونا القمص عبدالقدوس قدسك أب اعترافي انا حجيت كل المشكلة وحاولت توسط ناس كتيرة من اهلنا قادة علشان يرجعوا قريبي داعنا لفي دماغه ويسلمني حجة البيت اللي حاول يزوره لكن كل اللي حكي لهم يخافوا من قريبي ده ويتحشوا ويتكلموا معاه علشان ربنا يسمحني اخلاقوا مش كويسة ماشي ورددجالين والمشعوزين لكن انا بصلي ربنا يسوع المسيح دايما متأكدا بقوة صليبه المحي هيساعدني على حل المشكلة دي كمان أنا دايماً محتفظة بصورة جميلة لمتنيح سيدنا الأنب اسطفانوس ومن كتر ما سمعت عن معجزاته دايماً بصلي واطلب تدخله عشان لي المشكلة دي يا رب يا المسيح إلهنا الصالح أنا عبدتك وبنتك هنية سويرس بصلي لك من قلبي وبحرارة إيماني بصلي لك يا إلهي القدوس ونشيل في إيدي سورة القديس المتنيح سيدنا الأنب اسطفانوس بصلي لك يا إلهي بدموع الحرب وكل إيمان ويقين بأنك تتدخل وتحل مشكلتي بسم الأب والإبن والروح القدس إله الواحد أمين من مزمير معلمنا داود النبي ليستجب لك الرب في يوم الضيق ليرفعك اسم إله يعقوب ليرسل لك عونا من قدسه ومن سيون سياون ده بس الصليب بس الصليب مين سيدنا الأنبا استفانوس سيدنا الأنبا استفانوس واقف قدامي بملابس نورانية وفي إيدو الصليب واليد التانية ماسك فيها عصاية الرعاية مش ممكن مش معقول بس الصليب بس مين؟ مين؟ مين؟ سلام يا حني يا بنتي مين؟ سيدنا الأنبس طفنوس لكن إزاي نيافتك جيتلي إيه ده؟ نيافتك جاي راكب حصان وماسك لجامه هو مين اللي معاك؟ ده نيافة الأنبسة ربامون انت مش اتنيحت يا سيدنا الأنبسة فانوس وجيه بعدك نيافة الأنبسة ربامون ربنا يحفظ حياته اسمعين يا هني يا بنتي انا جاي وجايب معاي الأنبسة ربامون عشان اقولك روحي بكرة المركز والمأمور حيديك الحج بتاعة البيت باسم الصليم اللهم اجعلوا خير خير يا رب خير سلام سلام يا هني يا سيادة المأمور أنا جبت كل أرايبي زي ما سيادتك طلبت كل أرايبي ومعاهم ابنهم اللي ساكن في البيت اللي عليه المشكلة وأبونا الأمص كاهن دير ماني بقطر اللي جان بنقادة اتفضل وجي معانا علشان يضمن إخوالي وأرايبي أنا بعد ما اطلعت على إثبات شخصيتهم وبعد ما سمعت كل أقوال الشهود اتأكد لي صحة حقك انت وإخواتك الورصة في ملكيتي البيت اللي تركه كلكم المرحوم والدكم وتمر بقية سيادة المأمور حكتب كل قريبك دول حجة جديدة للبيت تظهر بها حقكم في مرسكم وهبعتها بعد توقعهم للمسؤولين عن مبيعات المنازل وبإذن الله هتستلم مبيعة جديدة وحجة جديدة تضمن حقوق المرحوم ولدكم في البيت وتاخد انت والورث حقكم بالكامل شكرا يا رب شكرا يا سيدنا الأنبا المجد لاسم الله القوي يا سيدنا أقبل أيديكم أنا ابنك رسمي فرح من أبناء جهينة بلدنا دي اللي نيفتك مشرفنا فيها عارفك يا ابني تفضل وعد من يوم من يفتك باركت إبرشية عبرة وأمه درمان وشمال السودان وكل شعب الكنيسة في المطرنية عايش ببركة صلواتك وزهدك ونسكك وحبك لكل أولادك بدون أي تمييز وعطاءك السخي في الخفاء وحياة الطهارة يا ابنك فياك ده أنا شخص ضعيف ما استحقش أنت يا سيدنا ربنا يدينا بركة نيافتك توضعك وهدحتك بيفكرون بكلام السيد المسيح في إنجيل معلمنا متى تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب يا أستاذ رسمي أشكر محبتك يا ابني الحقيقة يا سيدنا أنا جاي لنيافتك لي وتبركني لأني في الحقيقة عندي مشكلة خير يا ابني أنا سيدنا دخلت الخدمة العسكرية يوم 8 يونيو 1981 وماله يا ابني ده حق بلدنا علينا بلدنا يا رسم يا ابني هي اللي بتدينا خيرها وعايشين في عزها ومجدها وحقها علينا اننا نخدمها بحياتنا مشكلة يا سيدنا اني خاطب وعايز أعمل الإكليل وفي الجيش مش بيدوا أجازة للمجندين غير 72 ساعة بس وثلاثة أيام يا سيدنا مش كفاية لأن أعمل الإكليل وأتجوز وعشان كده أنا, أنا, أنا الآن وخايف أن الخطوبة تطول لأنه لسه في أول تجنيدي وممكن يا سيدنا تتفشك للجوازة وما تتمش الجواز حيتم يا رسمي يا ابني بعد ما حترجع وحدتك بإذن الله ستاشر يوم أجازة ستاشر يوم وش معنى ستاشر يوم ده لو يدوني أسبوع يبقى بركة وخير من ربنا لي يا سيدنا تعالى يا بلي بسم الله أبولي ونروح ونوصل لنا موسيقى يا جندي رسمي فرح فانتم الحقيقة احنا متعاطفين معاك وقرينا طلب اجازتك اللي انت كتبه باسلوب مهذب وبتطلب فيه اجازة عشان تتمم جوازك وبعد ما تشاورت انا وضباط الكتيبة النقيب احمد اللي واضح انه بيحبك اقترح نوفق لك على اجازة 25 يوم والمقدم ميخايل وفق لك على اجازة 20 يوم هه. فايه رأيه اللي تشوفوه ساعدتكم يا سيادة العقيد شوف يا ابني أنا حمسك الألم وأسيب ويكتب على الطلب بتاعك والأجازة اللي هيكتبها هي اللي حتكون من نصيبك يمنح المجند رسمي فرح أجازة لمدة يا رب ستاشر يوم ما مبسوط أهو الألم كتب لوحده أجازة ستاشر يوم ألف شكر يا فندي ألف شكر شكرك يا سيدنا الأنبا ستيفانوس جديد جديس إيه بتقول إيه لا لا لا حاجة يا سيد العقيد ألف شكر يا فندي يلا يلا روح تجوز ومبسط ستاشر يوم بحالهم مصرف تمام يا فندي سلامة يا سيدنا الأنبا ستيفانوس أقبل أهاتيك التهرب إيه شدوک ستا شريون باردو مبروک یا رسمی او قبل اید کتا را اید کنیسی. اید کتیر اید کتیر سنين وانا رائد را مشلول مش مش قادر اضحك قلت لك يا ولدي شد لني حبك حبيبي تلزقيتك انت ومك احنا نشيلك فعلينا يا بابا ربنا يخليك فينا وهو قادر يمد ايده عليك بالشفه بعد اذنكم اروح اشوف مين سيدنا الأنبا السفنوس اتفضل يا سيدنا سلام يا بنتي ازايكم وازاي والدكم نشكر ربنا يا سيدنا اتفضل الحقيقة سيدنا مش حارفين نشكر نيفتك ازاي دايما تدوم السؤال علينا ودايما تفتقدنا ومش احنا بس ده كل الأسر المسيحية في حي الركابية بأم دورمان وكل أبنائك في المطرنية كلها تسأل عليهم وتفتقدهم وتسللهم وتقدم لولدك المحتاجين كل اللي تملكوا ايديك من خيرات وفلوس وهدوم ومعونة لكل المساكين من ولادك بطل يا بنتي بطل يا بنتي يا مكالم حلو انتي ودخليني لولدك راغب وهتي لي مياه اصلي عليها علشان يستحم بيها وصدقيني يا بنتي ببركة وشفاعة ستنا وفخر جنسنا العذراء والدة الاله القديسة مريم ربنا حينعم عليه بالشفاء. حاضر يا سيدي اتفضل يا رب على النهارده يا رب بشتغل قدام الميه مثلا ريحه التهانيه حبيبه خادم اسمك القدوس الان بستقبل النور ودا يا ربي كل ايمان ادعي صلوات عليك كل مية المباركة اللي استحبت بيها هاتي شفيني راغب راغب مين سيدا أمس ومن ومين الست الجميلة اللي كلها طهر ولبصها بيض اللي معاك دي يا سيد هات إيدك يا راغب اكشفت راعة كام إيدا الدكتور اللي معاك شي لحظ سيدنا أنا ما بحبش الحظ لا لا لا أنا مش أخد الإمرأة لا أرجوك يا سيد أرجوك دي فيها الشفاء يا راغب بإذن الله سلام يا راغب سلام يا إبني أنا بجعي رياحي أنا أنا أنا بكلم وتحرك أيها بكلم وتحرك بعد أكتر من ثلاث سنين مشلول ورائد على سريري ما بتحركش أشكرك يا إلهي أشكرك يا أب النهور ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا يا أم بستفانوس يا يا أولادي سدقوني أنا لا أملك أي شيء وما أقدرش أعمل أي حاجة بدون عون الرب وسنده الضعف هو القدوس الخالق صانع الخلاص اللي تحنن على الخطاه بني آدم وظهر في الجسد عشان يقدم نفسه زبيحة خلاص فداء وغفران لخطيانا الله اللي تجسد من العزراء القديسة مريم والدة الإله وفدانا على خشبة الصليب هو اللي دايماً بيعطينا النعمة لنصنع باسمه القدوس كل المعجزات ليتمجد اسمه له المجد فاكرين يا أولادي فاكرين كلام الحلو لنا في إنجيل معلمنا متى التلميذ الطاهر رب المجد قال اشفوا مرضى طهروا برصاً أقيموا موتا، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. إيبقى إحنا يا أولادي خدام المسيح ما نملكش شيء ولا نفعل شيء إلا بإذن الله الله هو اللي بيفعل يا أولادي مش كده ولا إيه يا أستاذ حليم طيب تسمح لي يا سيدنا أحضر الغداء لا يا سيد أم جورج أنا مش عاوز غير فنجان نجان بس أرجوك يا سيدي. اسمع الكلام يا سيد أم جورج وعلى ابن الطاعة تحل البركة حاضر اسمح لي يا سيدنا أسيب نيفتك مع جوزي حليم وجرج وأحلام ولدنا طيب تفضلي تعالى يا حبيبي أنت اسمك إيه؟ جورجي حليم عود في أنوس وسكنين في برد سودان جدع جدع يا جورجي يا حبيبي لي بقى يا طرى بتحضر الأدسات؟ بحضر كل يوم جمعة يا سيدنا ربنا يباركك يا ابني وانت تعالي تعالي يا حبيبتي أنت اسمك إيه؟ ها؟ اسمك إيه؟ ماما قالت لي أن اسمك أحلام يبقى اسمك أحلام حليم معوط فانوس مش كده يا حبيبتي؟ ما قلت ليش نيفتك أنت ما بترديش علي يا حبيبتي قليلي أنت حافظة حاجة من مدارس الأحد حللني يا سيدنا بنتنا أحلام عندها ست سنين ولسه لحد دلوقتي ومن يوم ما تولدت ما بتتكلمش ويريد تصلي من أجلها احنا سمعنا كتير قوي عن معجزاتك يا تبارك اسم الرب سيدنا كنت جاي أسأل نيافتك تحب تشرب القهوة ايه على الريح يا سيدة مو أحلام حاضر حبيبتي أحلام تعالي يا بنتي تعالي معلش سمحين يا بنتي سمحين يا بنتي أنا أول مرة أزوركم في بيتكم للإفتقاد ما كنتش أعرف أنا حزين من أجلك يا بنتي تعالي أعلام تعالي لو سمحتي طلعي لسانك طلعي لسانك ما تخفيش أيها كده أنا بضع صليب رب المجد على لسانك وصلي لك أن رب المجد يسوع المسيح إلانا الصالح ينام عليك بالشفا ويحل عقدة لسانك الله القادر اللي قال عنه أشعياء النبي هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا ربنا يفك عقدة لسانك بنتي ببركة شفاعة العذر الطهر والدة الإله آمين يا سيدنا يا صاحب النيافة الآن باستفانوس أنا طلبت نيافتك علشان بلغك بخبر سعيد بعد ما نيافتك صليت ورشد بنتنا أحلام بالمية مبارح وانت عندنا النهاردة الصبح وأنا بحضر الشاي لقيت أحلام دخلت وراي المطبخ وقالت اعملي لي الشاي معكي أنا كمان يا مام يا حبابتي يا بنتي اتكلمت ونطقت لأول مرة من ست سنين من يوم مات والدك والبركة في صلاتك وأدستك يا سيدنا البار نجفت الأن باستفانوس شكرًا لله وشكرًا لنجفتك يا سيدنا شكر شكر منت الله ده على كورسي عالي ومنوهر أنت أنت مركبينه كشفات نور ما تقوله ده نور سماوي مستميل أيه عرفت ده حبيبي ده كبير النسارة أيوة. ده رابس طروس أنا, انا أنا أنا عايز اقابله قولوا له قولوا له كمال حسين ابو طلال صاحب ده هو اللي شفاني ده ده بصلاته نيجي لك العشوه من كليتي ملكم بتصفقوا كده مالكم بتصفقوا في وسط والشموع ها اوعى الكل ها هو لا. لا لا لا لا أنا عايز يعيش أنا عايز يعيش الراجل ده لا يا أبو اسطفانوس لا لا الله ما جعله خير ايه ده لا لا لا لا, لا. الله ما جعله خير مش ممكن مش ممكن ده تده. ده كان مجرد حلم يا مجرد حلم اه حلو صحيح يا عم بقليا قال لي ان الام باستفانوس اشتد عليه المرض لكن لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. بيسك الله حيعيش حيعيش حيعيش للمسلمين والمسئيين لا لا لا لا, لا. لا. لا. لا. <نصفحي> ولقد كان رحل استفانوس في يوم رفع صوم الميلاد في الخامس عشر من شهر هاتور 1709 للشهداء الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1992 ميلادية بعد أن دخل المستشفى القبطي بأم درمان في عشية استشهاد حبيبه الشهيد العظيم مارمين العجيبي ليتم له إجراء عملية جراحية ولقد طلب منه أحد أبنائه أن يؤجل العملية لكن الأنباستفانوس أجاب لا يمكن دمارمين مستنيني والعضرة حتكون موجودة والقدسين كلهم حيكونوا موجودين إلهنا الصالح يعطينا بركته ويحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وحياة أبينا قداسة البابا المعظم الأنبى شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الخبر الجليل الأنبى سرابامون أسقف عدبرة وأم درمان وشمال السودان وإلى اللقاء يا أحبائي في الشريط الثاني القادم لمعجزات صاحب النيافة المتنيح الأنبى سطفانوس ولإلهنا المجد والإكرام والسجود إلى الأبد آمين